مَا يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ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 كما آمن الناس قالوا قالوا أنومن كما قُلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا لَا شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إنا معكم إِنَّمَا عَكُمُوا إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون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 مثلهم كمثل الذي استوقدنا ظل فلما أضاءت ما حوله فلما بَاللَّهِ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ الَّا يُبْصِلُونَ صُمُّكَ مُنْعُمٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ البرق يجعلون يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فَاتُبِ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اِن لَم تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 صلوا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم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 قدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أم فقال أم بئوني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 ألم قل لكم؟ قال ألم قل لكم؟ إن يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا تسجدوا لأدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا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 وَقُلْنَا بعضكم لبعض لِبَعْضٍ ولكم في فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ لِلَاحِينٌ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنه هو التواب الرحيم قلناه منها جميعا فإنما ياتينكم مني هدى مني هدى فمن تبع هداي ثَمَّ تَبِعَهَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت عليكم وأوفوا لا وَلَا ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمن قليله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنزلون سون أنفسكم وأنتم تتألون الكتاب، أ فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة لله على القاشعين الذين يظن. انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فَالْضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ثم اتخذتم العجل مِن بَعْدِهِ ثُمَّ ظالمون ثم مِن عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بَعْدِ لَعَلَّكُمْ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 إذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدوا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حظتُي يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 اهبطوا مصدا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة خذوا ما اتيناكم بقوه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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قددة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرْكُمُوا أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وَإِنَّ اِلسَّحَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْنَا نُذْرِبُهُ بِرَضْحِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ويريكم آيَاتِهِ ويريكم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِذَا خَلَّ بَعْضُهُمُ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِجُوكُمْ لِيُحَاجِجُ أبكم أ فلا تقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمييون لا يعلمون الكتاب إلا أما إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُونُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُونُونَ اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قُلْتَ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عهده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بل مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئات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 وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم إذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون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 تظهرون عليهم بالاثم والعدوان وإيادكم أساءت تفادوهم وهو محرم عليكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 فلعنة الله على الكافرين بيس ما اشتروا به بي أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله انزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم, إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا وَرَفَعْنَا فوقكم الطور خذوا ماء وعصيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مرك به لكم الدار الآخرة عند اللَّهِ الله مِنْ من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أَبَدًا ما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن أمورا أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة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 الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ عَاهَدُوا عَهْدًا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 وَمَا هُمْ بِضَاذِّينَ بِهِ مِنَ حَدٍ إِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اجْتَنَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولونهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين اي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ايهنا يا سيئات بخير منها ناتي مثلها الم تعلم الله على كل شيء قدير الم تعلم الله له ملك السماوات والأرض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 فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودن ونصادا تلك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 قد بينا لايات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 واتقوا يوما لا تجزي تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينصرون وإذ فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود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 فرفأو متّعو قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله اىك ابراهيم واسماعيل واله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 فقالوا كنودا أو نصار تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا أسباب وما أود موسى.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 وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ان يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا دَنَوْنَا نَصَراً قل لَئِن تُمُّوا أَعْلَمُ أَمِ الله ومن وَمَنْ ظَلَمَ فَتَمَّ شَهَادَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ